ليل كن لهواه ليل كن لهواه يا ليل من اجل راحيه نحييه من اجل راحيه ليلة كلنا نوارة سبح حصوان الفرح للحب زينه شمعد تهاني الله يا دنيا العاشق فرح ايماني اسمع صرخة لساني فرح ايماني اسمع صرخة تجد معانيها من اجراعي تشهد معانيها من اجراعي ليل ليل ليل من اجراحيه اجراحيه نحكيها من اجراحيه اللي بين الليل كنا نواهي نتمسره من العمر ما ودوده كل حبر بيها يعرف حدوده سلسل لسانه وطيبه المعهوده لو حد ولاي قدم بمجهوده حب ولاي عطر قدسيه لو حتحوا لايه نور العطر قدسيه كوثر سواجي من اجراعيها كوثر من اجراعي عيل الراعي لنحكيها من اجل راعيه تغني الليل يا ليل كنا نوارة فرح محراب للحرية بهلوه ترتيل روحاني حب الرسول وثرته مضية شگت نفس حب حيدر بكل رية هاي المحبرة الها فرحت عم سجلها اي المحبره الها عم سجلها دوب بسواني من اجل راعي دوب بسواني من اجل راعي ليل كنا هواه ليل ليل نحلان كنا هواه لكن نواه نواه الليالي من اجراحيه من اجراحيه اللي نحكيها من اجراحيه